شبكه مزامير الداود تقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان ان الله لا يغفر باطلالا ان إن يضاعفها ويؤتي من لده أجرا عظيما إن الله لا يطرم من طال in وَا إِنْ كُنْتَ اللَّهَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ عَلَى سَرٍِ أَوْ جَاءَ فَرَحْتٌ مِنْ رَأْيِكُمْ مِنَ 是无穷无尽无穷尽<音>